الخط الموجود وسط المعبد ا يسمح بالمجاوزه ب با يمنع المجاوزه ج يسمح بمجاوزه العربات البطيئه اعيد الخط الموجود وسط المعبد ا يسمح بالمجاوزه ب با يمنع يسمح بمجاوزة العربات البطيئة